فَكَانَتْ إليه إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50000 سَنَة فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يوم تكون السماء كالمه، وتكون الجبال كالعيه، ولا يسأل حميم حميما يبصّض لهم، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببني صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن لزاعة للشوام تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعام إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 لا بربهم غير مؤمن، والذين هم لفروضهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، فإنهم غير ملومين. فمن بات ذلك فأولا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 ما للذين كفروا قبالك مخطئين عن اليمين وعن الشمال عزيز أيطمع كل أمرين منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة الأبصارهم ترهكهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون